كأن في أذنيه وقوا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الغالمون في ظلال مبين ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْظُهُ يَا بُلَيْيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما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 تَكُونُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَضَرٍ فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ حَبَّةٍ مِنْ خَضَرٍ فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ